مع الشيخ أبي إسحاق الحويني يا سيرة الخلفاء والنبلاء عودي جددي في القلب أنوار السجود ذكرين بالمثنين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 كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بالعالمين انك حميد مجيد لكن سيد مسيب هذا من كبار التابعين ادرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وانت نازل بقى لطبقات الصحابه يعني الذي لم يدركه من العشرة هو ابو بكر رضي الله عنه انما هو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 لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان ده ابن ثمان سنوات وده ابن تسعة سنوات وكذلك المسر ابن مخرمة وغيره يعني في صحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم توفي كان سنوهم من ثمان لعشر سنوات ومع ذلك أطبق العلماء جميعا على ذكرهم في الصحابة واحتجوا أخبارهم صح عن سعيد المسيب رحمه الله أنه قال سمعت عمر ابن الخطاب ينعي النعمال ابن مقرن على المنبر مما يدل على أنه ميز وحفظ فإذاً هو عالي لعالي الطبقة كما قلت لم يفوت من العشرة إلا أبو بكر رضي الله عنه وحده جده المسيب ابن حزن صحابي أبوه, أبوه صحابي المسيب ابن حزن الذي روى الحديث الشهير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 ضد الحزن ده السهول الأرض المنبسطة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يغير الاسم القبيح أي اسم فيه يعني معنى يابس أو فيه معنى قبيح كان يغيره عليه الصلاة والسلام دخلت عليهم مرأة كامل الصحيح مسلم قال لها مسمك قالت اسمي عاصية قال بل أنت جميلة وسماها, إيه؟ وسماها جميلة وغير أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام فلما دخل المسائب قال له اسمك قال له المسائب ابن حزن قال بل أنت ابن سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي طبعا برضو إيه أنت عارف برضو يعني, يعني برضو لم يتأدبوا بالأداب الإسلامية ورجل أعرابي ومسالة أنساب بقى يعني, يعني غير اسم أبوه يعني أبوه إيه اللي إيه اللي فابوه يعني عشان غير اسمه برضو ساعة في الدماغ كده حاجات شوف كان من نتيجة هذا إن مرضاش ياخد الاسم السهل بتاع النبي عليه الصلاة والسلام أن قال سعيد بن مسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. الحزونة اللي هي, هي يبوسة الأخلاق قال بسبب أنه لم يقبل تسمية النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون سهلاً لا بقى عندهم نوع من العصبية شوي أشوف سعي المسايد مثلا لما بنوا مروان أهانوه ظل يدعو عليهم إلى أن مات حتى كان بعض الناس ممكن يستريق قلبه يعني يقول له يعني سامح والكلام ده يقول لا وما كان يأخذ العطاء منهم المهم قال إيه؟ ما زالت فينا الحزونة بعد بسبب إيه؟ أنه لم يقبل تغيير اسم والده سعيد بن مسيب رحمه الله ريحانة التابعين وكان على درجة عالية جدا من الفقه وكان عمر بن عبد العزيز يرسل إليه إذا أراد أخضية من الأخضيات يرسل إليه ولا يعني يأمره أن يحضر إليه لما يعرف من صلابة سعيد بن مسيب رحمه الله تعالى في مسألة الإتيان إلى أبواب السلاطين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 إن شاء الله تعالى في ما نستقبله من الأحاديث عبد المارك بن مروان في يوم من الأيام قلق ولم يستطع أن يقيل فهذا كان ينام لم يستطع أن يقيل فأرسل رجلا شرطيا وقال ابحث عن رجل من حداثنا ابحث عن رجل من حداثنا يعني أنا أريد واحد إيه؟ يسمرني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 ساعات كده في ناس يعني ما يعرفوش أخدار الخلق. هو تصور ان هو شرطي ومع الأمير مباشرة يعني ما كانش شرطي كده. واحد كده في أسفل درجات الشرطة اللي حاجة. لا. ده عبد المالك المرات بقول له اذهب فانظر. يبقى ده المفروض هو النائب بتاعه أو الراجل اللي هو مباشر مع عبد المالك المرات. قال له انظر يعني أحداً من حدثنا. المهم لأ سعيد فهم عمله إيه؟ قال له كده تعالى كده ثم ولا قال له كده ومشي حتى ما استناش حتى يبص سعيد هيتحرك ولأ ثم مضى وسعيد لم يتحرك سعيد مسيب فالشرط قال في نفسه إيه لعله لم يفطن فأمر رايح له إيه ودنى منه وغمزه يعني يوجد دي ما نفعتش إيه؟ زغدوا كده في أمرها إيه زغد وكده في جانبه يعني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 فأعلمه أني لست من حداثه فخرج الحاجب وهو يقول ما أرى هذا الرجل إلا مجنونا يعني أمير المؤمنين بيبعث لحد ده كله بيطير طيران يطير بلا أجنحة. ده أمير المؤمنين بيبعث له وذهب فأخبر عبد الملك ابن مروان قال له أنا رحت لقيت واحد صفة كذا كذا كذا عملت له كده زغت وقلت له قال, هو قال له ذاك سعيد هو الوحد كده عبد الملك بدون ما يقول له فلان فلان أو قال يقول له ذاك سعيد المسيب لأن كان سعيد المسيب كان, كان رجلا يعني له حشمة كاملة أنا ذاك رواية تانية بيرويها عمران ابن عبد الله ابن طلحة الخزاعي يقول أن عبد الملك ابن مران حج في سنة من السنوات فلما قدم المدينة وقف بنفسه على باب المسجد وارسل إلى سعيد بن مسير رجلا يدعوه ولا يحركه لا يحركه عن لا يهيجه يعني ما يمانش معه أي موقف لأنه عارف سعيد بن مسير وأنه صلب وأنه ما يكسرش فقال له إيه بالراحة كده وبالأطافة كده ادعوه ولكن لا, إيه لا تحركه أي لا تهيجه فأتاه الرسول وقال أجب أمير المؤمنين فإنه واقف بباب المسجد يريد أن يكلمك فقال ما لأمير المؤمنين إلي حاجة ومالي لي إليه حاجة هو عايزني ليه؟ انا وليش محتاجني وأنا في نفس الوقت لست أحتاج إلى ما عنده وإن حاجته لي لغير مخضية فرجع الرسول إلى عبد الملك ابن وران أمير المؤمنة هو يقف على باب المسجد فأخبره فقال ارجع وقل له إنما أريد أن أكلمك ولا تحركه برضو الأمير المؤمنة يحذره تاني إنه ما عملش أي موقف يستفير حفيظة سعيد ابن سيد فراجع إليه فقال أجب أمير المؤمنين فرد عليه بمثل ما رد عليه في المرة الأولى فقال لولا الشرطة بقول لولا أنه تقدم إلي فيك ما ذهبت إليه إلا برأسك يعني بقول لولا أنه قال لي ما تنرفزوش يعني ما تزعلوش ما تحركوش كنت أطعت رأبتك وختا وديت أمير المؤمنين يرسل إليك أمير المؤمنين يكلمك تقول له مثل هذا قال إن كان يريد أن يصنع به خيرا فهو لك نحن مستغن تماما يعني وإن كان يريد غير ذلك فلا أحل حبوتي حتى يقضي ما هو قاض قول مش هتحرك مكاني. إطلاقا لو هو عايز يعمل حاجة يجي يعملها وانا أحد لكن انا لن أتحرك ولن أحل حبوتي يقول بعض الرواق دا كان مع عبد الملك ابن مروان لما استخلف بقى الوليد ابن عبد الملك صار هو الخليفة قدم المدينة فدخل المسجد فرأى شخصا التف الناس حوله قال من هذا؟ قالوا هذا سعيد بن سيم فلما جلس أرسل إليه فتاه الرسول وقال أجب أمير المؤمنين قال لعلك أخطأ تسمي أو لعله أرسلك إلى غيري فرد الرسول فأخبره فغضب الوليد وهم به وفي الناس يومئذ بقية بقية يعني لسه فيها خير البقية دول أقبلوا وقالوا يا أمير المؤمنين فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق أبيه لم يطمع ملك قبلك أن يأتيه فما زالوا حتى سكن غضبه شوف, شوف ده الحاشية شوف الحاشية الحاشية الصالحة مع يعني من, من, من الخير أن يقيد الله سبحانه وتعالى للأمير بطانة صالحة طيبة تعينه على الخير وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالجماعة الحشية اللي حوالين الوليد بن عبد الملك جعلوا يقولون له فقيه المدينة وشيخ قريش وصديق أبيك لم يطمع فيه ملك قبل وانت تبقى أول واحد تهينه فسكن غضب الوليد بن عبد الملك أبو رباه فلما ذكروه بأنه صديق أبيه وأنه شيخ قريش وأنه فقيه المدينة وأنه ما فيش حد طمع فيه استعظم أن يفتح بابا لم يفتح أحد قبل الوليد بن قوله هذا واستغفر الله العظيم لولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين جدد في القلب انوار السجود ذكرني ثمَل خُلَفَائِ وَن نُبَل إعودي جَّد فيِي القَلبِ أَوارارَ السّجودِ ذَكررَ